أَلَتَكَ حَبِيتُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ مَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ مَلْهُ وَقُرآنٌ مَجِيدٌ فِي لُوحٍ مَحْبُوبٍ